وَإِذْ طَالَ لُقْمَانُ ابْنَهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ هو أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين وفي صاله في عامين أنشقر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إليّ مغضون يَجْعَلُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَأْتِكُم مِّثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فتكن, فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَضْغَاثِ يبها الله ان الله لطيف قبير يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عند الامن ولا تصارع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واضمد من صوتك إن أن كَرَّ الأَصْوَاتُ لَصَوْتُ الحَمِيرِ